والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الايه حلوة بس أنا أقول لك بصراحة أنه وصلت لمرحلة أنه أنا خلاص أعرف ومتأكد أنه ما ينفعش أتوب ومش بكلمك في كده بعد محاولة ولا محاولتين أو يوم ولا شهر ولا حاجة أنا طول حياتي كده أصلا يعني على مدار السنين وأنا بحاول المحاولة دي واتوب وافشل وارجع أسوأ من الأول ففهمت كده وبقيت متأكد خلاص أنه بالنسبة لي ما ليش توبة هو أنا خلاص هو كده بالنسبة لي فول الله كده الحمد لله وشين فعتوه ليه كل ده والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما هو المشكلة في السنين أنا مش مكلمك بزيان بقولك في يوم ولا يومين أنا بقالي سنين كتير كمية غلطات بشعة مش غلطة ولا غلطتين فأنا نسيتها اصلا من كترها شوفوا ربا سعاد تعالى بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم عارف زمان وانا صغير شويه كان بالنسبه لي مثلا في غلطه بقول الغلطة دي لو اتصلحت انا هبقى تمام ومش عايز اي حاجة تانا كده هبا زي الفل دلوقتي ما بقاش كده دلوقتي بقى كل حاجة غلط كل حاجة بايزة انا مش بكلمك في حاجة انا مش عايز ستوب من حاجة فهمني انا كل حاجة بايزة ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون أنا فاهم والله بسايا الفكرة كلها أصلا أن أنا في مرحلة الوقت أنا بيتش عارف أتغير يعني فكرة التغيير نفسها بعد سنين كتير من اللي عيشة بشكل معينة بتبقاش قدر عليه مش عارف فهاتغير شوف هو الحل عندي أنا بأسه وتعالى يقول <تصفيق>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 حتى يغيروا ما بيع دي اللي هو نعم ليم برضو يعني أبدأ الزيطي طيب؟ جبتك في القرآن برضو والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون بتكلمني ثاني برضو في نفس الحت اللي هو استغفار وتوبة وذكر الله فاستغفروا ذنوبهم ما هو ده بص انت انت مش فهم فخلاص انا بالنسبة لي يعني هاجل تفكير شويه في القصة دي يعني الموضوع ده ما ما تشغلش بالك بيه دلوقتي هتاجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي اضيا تموت ان الله عليم خبير انظر بسعه على يقول <تصفيق> في <تصفيق> وسارعوا الى موفرت من ربكم وجن وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين. أيوة أيوة والله بص وجنة دي انا نفسي في الجنه دي.